صل وسلم وبارك عليه وبعده فاقول وسيدنا محمد عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة حمد قمت الخصال والسنيع ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انت ارتقاء واسموه جمع سُمِّيَ بقصي في بلاد قبعة القصير إلى أن واسمه أكيم ابن مورة ابن كعب بن لؤي ابن بغالب ابن النغر واسمه قريش وإليه تنسب البطول القرشي وما فوقه كناني وما جرح إليه الكثير ورطباه ابن <عرفة> مالك بن النضر ابن كنانة من <بني> غزيمة بن مدركة بن إغياء وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرامين وسمع في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم لك الله ذكر الله كر الله تعالى